سابقاً في نهاية العالم وما بعدها تحدث القرآن الكريم من 1400 عام عن الزرة وأصغر من الوزن الذري. بدأ بمرحلة الركيز هي أقل من 20 ديسيبل. لا يمكن أن أدرس حرارة دون أن أدرس البرودة إذن كيف أن أدرس ضوء دون أن أدرس الليل أما أقوى من الصيحة فهي الصاخة المنطق أن الله يصغر ولا يكبر هذا الكلام لا يمكن لبشر أن يتحدث عنه قبل 1400 عام لذلك هذا هو النقير عندما صعد يوري جاجارين السوفيتي في أول رحلة له في شهر نيسان إبريل بعد أن تأكدنا أن القرآن الكريم هو كتاب سماوي بامتياز تحدث القرآن الكريم على أن نهاية العالم ستكون كالتالي قبل نهاية العالم هناك علامات علامات للساعة منها صغرى ومنها كبرى لكن المهم هي علامات الساعة الكبرى لماذا؟ لأنها وردت في القرآن الكريم من العلامات الكبرى بشكل واضح انتهاء الرسالات في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين لكن ما يهمنا هو في سورة النازعات يجب أن نقرأ هذه الآية بصورة النازعات بشكل أوضح تقرأ بهذا الشكل بهذا الاسلوب الاستفهامي يسألونك عن الساعة أيانا مرساها؟ فيما؟ لماذا هذا السؤال؟ أنت من ذكرها؟ أنت علامتها الكبرى فلماذا يسألون؟ ومن العلامات أيضا كسرت الزلازل والأحداث الطبيعية في العالم لقوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا لماذا هذا العذاب الشديد وهذه الكوارث لقوله تعالى ولنزيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولكن الناس لا يرجعون عن هذا الغيب الملاحظ أنه في عام 1993 شاهد كل العالم سقوط النيازك الضخم على كوكب المشتري شاهدوا هذا الحدث وهم يضحكون قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكأن الناس يعني لم يخطر ببالهم أن الله يرينا ربما مناورة إلهية لما سيحدث قريبا على الأرض من ضمن العلامات ظهور الدخان سيأتي دخان كسيف يعم الكرة الأرضية بشكل كسيف وخانق يدخل حتى غرف النوم قال تعالى في سورة الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إذن فعلا سيأتي دخان كسيف يعم كل الكرة الأرضية ظهور دابة الأرض قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم الكل يظن أن تكلم من الكلام لو كانت تكلم هذا موضوع غير مزعج الله يقول إذا وقع القول عليهم أي إذا أردنا أن نعذبهم فالله حينما أراد أن يعذب الفراعنة أرسل عليهم القمل والضفادع والجراد لم يسلهم دابة تكلمهم في الواقع يجب أن نقف بدقة عند الكلمة تكلم فتكلم من الكلم من الجرح إذا تكلمهم وليس تكلمهم لأن إذا كانت تكلمهم فهذا مصدر للمتعة واللقاءات التلفزيونية مع هذه الدابة لكن ربما سوف تأتي آفة حشرية سوف تكلم الناس من الكلم والحديث الشريف واضح بما معناه ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة كهيئته يوم كلم إذن دبت الأرض تكلم ولا تكلم <تصفيق> يأجوج ومأجوج هذا الحدث الذي يشغل الناس ليلا ونهارا نحن في القرن الواحد وعشرين على برنامج إرث جوجل المتوفر عند الناس الأرض موضحة بالشبر بالسنتيمتر لا يمكن حي صغير أن نحيطه بسد ونعزله عن العالم فكيف جيوش هائلة العدد والعدد حتى الدول العظمى قوتها غير مخفية هناك الأسطول السادس والسابع يعني فيجب أن, أن يكون تفكيرنا حضاري نحن لا ننكر النص لكن نعطيه هذا التحليل عن طريق الواقع ورد هذا الكلام في صورتي الكهف وصورة الأنبياء لماذا ورد في صورتين؟ القرآن الكريم دائما يعطي مصطلح ولا يعطي اسم مثال حينما قال تبت يدا أبي لهب لم يقول تبت يدا عبد العزة هو اسمه هو عبد العزة لو قال تبت يدا عبد العزة لكان عندما مات عبد العزة انتهت هذه الصورة لكن حينما قال تبت يدا أبي لهب يقصد ظاهرة أبو لهب الموجودة حتى الآن فكل إنسان ضد هذا الدين الحنيف هو يمثل أبو لهب إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدًا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً. لماذا قال فرعون لم يقل مثلا رمسيس الثاني؟ لأنه يقصد الظاهرة الفرعونية أي الظاهرة التي تحارب الرسل والأمبياء. يأجوج ومأجوج هم ظاهرة لكل قوم شريرين. إن يأجوجة ومأجوجة مفسدون في الأرض. فكل قوم مفسدون في الأرض يمكن أن يطلق عليهم اسم يأجوج ومأجوج لماذا؟ من أجج النار وماج البحر يأجوج ومأجوج يدل على الفوضى والهمجية والتخريب ظهر هؤلاء القوم المفسدون على زمن زل القرنين الذي هو قورش مؤسس الإمبراطورية الفارسية في مدينة بيرسيبوليس قال تعالى حتى إذا بلغ بين السدين السدين المائيين بحر قزوين والبحر الأسود لكنه ساوى بين الصدفين بين سلسلتين جبليتين بين هذين البحرين هم طلبوا منه بناء سد لكنه رفض إذن لا يوجد سد بالأصل هو جعل ردم أجعل بينكم وبينهم ردم هذا الردم هو معدني تقول الآية الكريمة آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا. قال آتوني أفرغ عليه قطرة، إذا هو سلسلة من من الكتل الحديدية ومغلف بالنحاس، لكن هذا الردم انتهى عهده لقوله تعالى فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، القرآن أغلق, أغلق هذا الموضوع تماما بصورة الكهف وأعاد سيرة الموضوع بصورة أنبياء. قال تعالى حتى إذا فتحت يا جوج لم يقل فتح على يأجوج مأجوج لو هنالك قوم مختبئين ورسد يفترض أن تكون آية حتى إذا فتح على نقول فتح علينا الباب غير أن نقول فتح الباب فالآية تقول حتى إذا فتحت يأجوج مأجوج إذن هناك شيء سيفتح بذاته فتحت الشفرة الوراسية الـ DNA وقامت الدنيا ولم تقعد لأنها دخلوا في مرحلة عصر الاستنساخ وحاليا يتم التخطيط من أجل إيجاد جيوش مستنسخة قال أحد رؤساء الولايات المتحدة السابقين في المستقبل سنخوض حروبا بلا دموع أي هذا الجندي المستنسخ ليس له أب ولا أم هو مستنسخ فإذا قتل في الحرب فلن يبكي عليه أحد فالآية واضحة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون من كل حدب لكن لو كان مقصود يأجوج ومأجوج لكان أتونا من حدب واحد إذن يأجوج ومأجوج من أجج النار وماجة البحر ولا يوجد فعلاً وهذا الموضوع واضح تماماً على إرز جوجل أن هناك قوم هائلين العدد والعدة ولكن مختبئين خلف سد بانتهاء علامات الساعة الكبرى تكون نهاية العالم قد اقتربت